بوك تو ترناست ثلاثة عشر ثلاثة عشر تشنست الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال مارتا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 كيه مارتا؟ أين مارتا؟ أين مارتا؟ في كينة؟ في السينما في السينما بوزرا سانا فيلم هي تشاهد فيلماً هي تشاهد فيلماً چه ربي بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟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 أين بيتر؟ في كافيارني في المقهى في المقهى بيكاظو هو يشرب قهوة هو يشرب قهوة كم ردي خديها؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ na koncert ila al-hafla al-musiqiyya ila al-hafla يحبون musiqiyya radi poczuwają hudbu hum yuhibbuna samaa al Iľa ajň la ju chybúň ani Na diskotéku. Iľa disco. Iľa el disco. Neradi táncujú. Hum la ju chybúň al rox. Hum la ju rox.